مع كل مهبحة تجيد ولا جوابس سوى مع كل جنح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتد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 تنصحني بالصمود الثائف الهش العميل تبطى شعارات الصمود سليمة وأنا القتيل تبطى شعارات الصمود تقولنا أين العقول لا تنصحني بالرسل وني لكل منسوم من هزيل شربوا دمائي من عروق نخب الهم الذليل رسموا طريق القدس من صنعا حتى الدردنيل مرمى حصا عنكم اري حالا تد الفميل فلمست قلب محدث وهتفت من قلب عليل قلب مليء بالاسى وحديث مآساتي طول سمعت ايات القران بترتيل جميل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 Takk